قاللَ هذا رَحْمَةُ مِ الرَبّ فَإِذاَا جَ أَوعْدُ رَبّ جَعَلَهُ دَكك أَكَانَ وَعْدُ رَبّ حَققَّ وَتََكْنَ دَعْبَّهُم يَوْمَئِذِ يَموجُ فيِي دَعض وَنُ فيِي الْ الخَف الصّورِ فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين أرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني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 إكََّذينَكَثَروا بِآياتِ رَبِّهِمْ وَلِقَ إِهِ تَحَبطَتْ أَعْمَالهُم فَلان قِيمُ لَهُم يَومَ الْ القِيامَةِ وَزْنَا ذَلِكَ جَزَاء أُهُم جَهَنَّمُ بِمَا كَثَروا وَاتَّخَذُ آياتِ وَررسُلهزُوَاء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 به فَلْيَعْمَلِ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أحدا